O namarqu mäsfuva, o namarqu mäsfuva, o namarqu mäsfuva, o namarqu mäsfuva, o Ozrabbi om besusen, ozrabbi om besusen, ozrabbi om besusen, ozrabbi om besusen. Äfåla jag bruna, أَفَلَا يَأْبُرُونَ أَفَلَا يَأْبُرُونَ أَفَلَا يَأْبُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ إلى الإبل كيف خلقت؟ إلى الإبل كيف خلقت؟ أَفَلَا يَظُرُونَ إِلَى الإبل كيف خلقت؟ أَفَلَا يَظُرُونَ إِلَى الإبل كيف خلقت؟ أَفَلَا يَأْذُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Wah ilassama in Wah sam Wa ilassam in Wahsama in كيف غفعت كيف غفعت كيف غفعت كيف غفعت وإلى السماء كيف غفعت وإلى السماء كيف غفعت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ صُعِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ صُعِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ صُعِقَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ وَإِلَى الْجِبَالِ وإلى الجبال وإلى الجبال وإلى الجبال كيف نصيبك كيف نصيبك كيف نصيبك كيف نصيبك كيف نصيبك وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وإلى الأرض وإلى الأرض وإلى الأرض وإلى الأرض وإلى الأرض كيف صطحت كيف صطحت كيف صطحت كيف صطحت كيف سطحت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ وإلى الأرض فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر فذكر ذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. Läst jag dem i musynt? Läst jag dem i musynt? Läst jag dem i musynt? تَوَالَّا وَجَفَّوْا إِلَّا مَنْ تَوَالَّا وَجَفَّوْا إِلَّا مَنْ تَوَالَّا وَجَفَّوْا إِلَّا مَنْ تَوَالَّا وَجَفَّوْا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الرَّ فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الرَّ فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الرَّ الأكبر اللَّهُ الرَّ عَذَابَ الْأَكْبَرِ عذاب الأكبر عذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبهم الله العذاب الأكبر فيعذبهم الله العذاب الأكبر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِنَّ إِلَيْنَا حسابهم ثم إن ولينا حسابهم ثم إن ولينا حسابهم ثم إن ولينا حسابهم ثم إن